وتذرون الآخرة أجوه يومئذ أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت التراق وقيل من أحراق وظن أنه الفراق وظن أن سفة الساق بالساق، إلى ربك يوم عيدن المساق، إلى ربك يوم عيدن المساق، فلا صدق ولا صلاة، ولكن كذب وذهب إلى أهلية تمطى أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولا أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولا أحسب الإنسان أن يترك صداه ألم يكن طفلا من مني ثم كان علقة فخلق <تصفيق> فسوى فاجعل